سول يا تي الله اكبر, <الله أكبر> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين طَائِفُونَ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ, فمثله كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبَرٌ فَأَخْرَاهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ سَب وَلَّهُ لا يَهذِل قَوْمَكَافِرين وَمَثَلُ الذيذين يافِقُون أَمو لَهُ مَكِوَ أَمَغماتِ اللهَّهِ وَتَثْبتَ وَتَثْبتَم مِنْ أَم قُسِهِم كَمَثَ لِجََّةٍ بِوضُوَةٍ أَخَابَهَا وَابِلُ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيوز أحدكم أن تكون له جنة من نحيل وأعلاب تجري من تحتها الأنهار يجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وله ذريه ضعفاء فيه نار فاحترقت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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالب ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسستم ولسن باخذه الا ان فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما في يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَما تُم فقُوا مِن خَيير فَلِأَ قُتِكُ وَماَا تُم فقونَ إِلَّ بِنْخِرجههِلَّ وَما تُم فِقُوا مِن خَير وَفكَ إلَكُ وَأَننتُم لا تُغلمون للِْفُخَر إَِّينَ أُفْصِروا فيِي تَبيد اللِن يَسدَقونَ ضَغْض في, في الأ لا يستطيعون مرضا في الارض يحسبهم الجاهل اودياء من التعف في تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون ما سالحا وما تفعل وما تنفق من خير فان الله به عليم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 وَمَن عَادَ فَأَنَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِجْسَ وَيُرْبِي الصِّدْقَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم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 وَإِنْ تَخَضَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُجْزَوْنَ فِيهِ إِلَٰلله ۖ ثُمَّ يُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ثُمَّ يُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ ثم توفى كل نس ما كسبت وهم لا يغلبون الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَايَنْتُمْ بِدَيْهِمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وَلَا ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل وَالشَّهِيدُ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْتَ وَلَا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تجدوا كاتبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله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 انم ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مخدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه ال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 إن الله لا يخفى عَلَيْهِ شيء في الأرض وَلَا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَماَا يعلَ تَأولَ إ الله وَرراسِخُونَ فِي العْمقولُونَ آممََّ بِه كُم مِن عِذِ رَبِّنَا وَماَا يَذدكَو إلا أُل الأنْبابَ رَبَّناَ لا تُذعقُ بَنَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُنْزَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَوْمُ الضَّالُّ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله الله أكبر الله اكبر اللهم الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة وَلَأَنكُن بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد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 وَأَيِّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى جتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم مَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَكَيْنْ فَإِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هُوَ لِلَّهِ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَمَا مِلَتْ مِنْ صُئِ تَوَدُّ لَ أن بَيْنَهاَا وَبَينَهُ أَمَدَم بَعيذاَا وَيحَذّكُم اللهُ نَفْتَهُ اللههُ رَأوكُم بِالعبادَ قُلْإِن كُ تُم تُحبّونَ اللهَّه فَتَّبِعون يُحبِبكُم اللله وَيَوفِ نكُمْ ذُنوبَكُم والله هو الغفور الرحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله الله الله الله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 وصفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هلالك دعا ذكري يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدَهُ وَحَصُورًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ لا يكون لِي غُلَامًا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قال رب اجعلني آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعرش يوالذ الله الله الله اكبر, الله أكبر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 وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إن الله وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي مِن مَّكَانِكِ فَسَبّحِي وَمَدِّحِي رَبَّكِ وَاسْجُدِي وَاقْتَرِبِ ذَلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ تَرْجُوهُ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 بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي خرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 فأما الذين كفروا فنعذبهم أذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم قجورا والله لا يحب الظالمين ذلك نسجوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله أكبر الله أكبر.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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آج فخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممكنين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا قُلت لَ نَد ابنَا نا وَبناءكمْ وَِس أنا وَِساءكم خسَن خسَكُ ثم ببتيب ثمُ نَدتهِ فَنجعَنةَ الله على الكادبين إ هذا لَ وَالخَصَصُ الحَبّ وَم منن إهِ إَّ الله وَإَِّ اللهَا لَ العليزُ الحكم فَإِنْ سَأَلْنَاكَ فَعِنَّ الله حَلِيمٌ تَوَّابٌ الْمُخْشِعِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْتَكِي بَثَاءَهُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَتَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا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 فراص الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أهل الكتاب بما تحاجون في إبراهيم وما أنجلت الثارات والإنجيل إلا من بعده أبلا تعقلون فآ ثم أل إحاجثُم في ملَقومم به الإمون فَمَة حجون في ماَا لَسك ب إ واللههُ يعلمآ ثم لا كلَون ما كان إبهم يقوديوم وَلا نصط ي و لكن كان حني فَ مسلم وما كان من المشدكين إن أولى الناس بإبراهيما الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الصائفة من أحل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب متكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا اهل الكتاب لماذا تضلون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل للذين ولهنها ليفسروا اخره اَكْثَرُ وَاَخِرُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلاَ تُؤْمِنُوا بِالَّذِي مَن كَبَأَ دِينُكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَمْ يُؤْتَى أَحَدُهُمْ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء والله واسع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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عن أمثالهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ومن أهل الكتاب من إن تعمله بقنطاره يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينا لله وده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا جد أميين سبيل ويقولون على الله الكرب وَهُمْ يعلمون بلى من أوهى بأهده واستقى فإن الله يحب المستقين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 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نشتغين إجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول لِناسكون إباد لذُولَّ وَلاكون رَببا لين بما قم وَلا كون رَبّ لجينَ بماكونم تعلممونَ الكتاب وَوبما ق تُم تدسُون وَلَا يأمرَكمُ أنأَْ تَت الملِكَََّ بجين أَرباب فَإِنْ أَمِنُوكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ آنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشايدين فما تنت ولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبهون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وتظهروا وإليه يرجعون قل أعمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفتق بين أحد منهم ونهل له مسلمون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 وجاءهم البيّر كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيّنات ثم تولوا والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أجمعين خالدين فيها لا يخصف عنهم الأذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلهوا فإن الله رفول رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ليه إن الذين, إن الذين كبروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل, لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كبروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مذلو الأرض ذهبوا ولو اجتداده أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنال الجر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثوراة قل فأتوا بالثوراة بسلوها إن كنتم صادقين فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للنأس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله ألا الناس شج البيت من استطاع إليه سبيلا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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيئوا فهيقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يأتقن بالله فقد هدي إلى طراط مستقيم الله أكبر الله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 يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتقموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وابكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حضرة من النار فأنقذكم منها كذا لتبين الله لكم آياته لألكم تحتدون ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون ألي المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلبوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أظيم يوم تذيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله مريد ظلم للآلمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 ضربت عليهم الذلة أينما تقهوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بقضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقه ذلك بما أصروا وكانوا يأسدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمأروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين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 كَمَثَلِ دِيينٍ فيها صِرْفٌ فيها صِرْفٌ في كَمَثَلِ دِيينٍ فيها صِرْفٌ أصابت قوم أصابت أصابت حرتقروا من ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الله اكبر الله أكبر الله أكبر الحفظ لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقوما من دونكم لا يَعْلُونَكُمْ خبالا والدهماء انفتم قد بدى البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينن لكم الايات ان كنتم فاخذون ها انتم اولئك وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله أميم بذات الصدور إن تمسزكم حزمة تسوءهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يأملون وإذ غدرت من أهلك تبوي المؤمنين مقائد للقتال والله سبيل أليم إذ هم الطائف كان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله ألن إِنَّ تَخُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَكْفِكُمْ أَنَّ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا نَصْرًا مَّعِنًا فَإِذَا انْتَظَرْتُمْ وَتَسْتَغِيثُونَ مِّن فَوْقِهِمْ آلاءٌ يَنزِلُونَ من رَّبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف من وَمَا جَاءَ الله, إلا بشرى لكم به ومن نصر الله طرهم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ليس لك من الأبد الشيرون أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغير لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله ربور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا جباء ضعافا وضاعفة واستقوا الله لأن لكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين والعقل إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكن شمد الله أكبر الله أكبر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 إلٰه قريش إلى آلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْبِ إِنَّ شَعْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ الله أكبر الله أكبر صمع الله, الله لمنحمده رَبَّنَا وَنَا كَالْحَرْبِ اللهم اهدنا في من هديه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 لا من لا, من لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وَنَعُوذُ بك الشَّبِكُ كُلُّهٍ آدِهِ وَآجِلُهُ مَا أَلِمْنَاهُ مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَهْلُ الْعَهْدِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَهْوُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَهْوُنْ فَأَهْوَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَهْلُ الْعَهْدِ فَأَهْوَنَّا اللَّهُمَّ اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا جهدنا على التقصير اللهم, جه اللهم تقبل منا جهدنا على التقصير يا ذي الجلال والإكرام فأنت الشكور الحبيب اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم وأنت اللطيف الخبير تعلم ما أخاب اللهم انك تعلم ما اصاب المسلمين اللهم انك تعلم ما اصاب المسلمين اللهم لطف بهم اللهم لطف بهم اللهم لطف بهم اللهم لطف بهم في العراق اللهم لطف بهم, بهم في سوريا اللهم لطف بهم في اليمن اللهم لطف بهم في مصر اللهم لطف بهم في اللهم وفقهم في جميع ما يكون من كل دعاء اللهم لا نشكو الا اليك اللهم انه اعظم الخطر اللهم انه اعظم الخطر وانت حسبنا ونعم الوكيل اللهم ارفع ما اصاب اخواننا المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجعل المسلمين على الصفي والتقوى اللهم ان حالهم لا ترضيك اللهم بدل احوالهم من الخوف إلى الامن ومن الفقد إلى الغنى اللهم امن بلاد الحرمين اللهم امن بلاد الحرمين اللهم آمد بلاد الحربين وجميع بلاد المسلمين اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالتوجه إليك اللهم نرضع إليك أكفنا اللهم نرضع إليك أكفنا وأنت السميع العليم أنت القوي المتين اللهم إنك تعلم أن هذه الأمة يصيبها ما يصيبها من تحديات الاعداء اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم يا يد الجلال والاكرام اجعل هذه الايام ايام خير وأمن وسلامه وافيه علينا وعلى المسلمين يا حي يا قيوم احفظ اعراضهم احفظ انفسهم اللهم احفظ دماؤهم اللهم احفظ دماؤهم يا حي يا قيوم والي على المسلمين خيارهم والله اللهم على المسلمين خيارهم اللهم بارك في عمر ولي أمرنا اللهم بارك في عمر خادم الحرمين الشريفين وبارك في عمرنا وابيه يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقهم اللهم وفقهم لحفظ البلاد والعباد اللهم وفقهم واجعلهم سببا لخير البلاد والعباد يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله منا يا حي يا قيوم على صالح الامل اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الله اكبر الله اكبر ما هو الله اكبر ما هو اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر عكم ررحمة الله سلام عليكمرحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله